بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما كمل نار الله موقده التي تطلع على الأفئده إنها عليهم مؤصده في عمده ممدده.